يا أيها النبي لم تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّتَتْ بِهِ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّأْفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَانْ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَىٰ رَبُّهُ فَلَنَقْنُكُنَّ أَن يَبْدِلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ قَانِتَاتٍ يا را ا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا ووقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذرون يومئذ انما تجزون ما كنتم تعملون يا ان الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه والذي صَعَيْنَا أَيْدِينَا وَبَأَيْمَانِنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اجْنِ مَرَّنَا رُورًا وَلَا يَقُولُونَ رَبَّنَا اجْنِ مَرَّنَا رُورًا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ 119. وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبكس المصير 110. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط 111. كانتا تحت عبدين من عبادنا فخاناتهما فلم يغني عنه ما من الله شيئا وقيل دخنا ناراً الداخلين وَضَرَبَ الله مثلا للذين آمنوا مرافق فرعون اذ قال رب ابن لي يادك بيتا في الجنه 117. ونجني من القوم الظالمين 118. ومريا مبنة أمران التي أحصلت فرجها 119. فنفغنا فيه من روحنا 110. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين